دعاء المقيم للمسافر يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ويقول زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت